بلغنا لباب زكاة الأثمان قال هنا نوعان وأتكلم عن زكاة السائمة وزكاة الخرج من الأرض وأنواع ذلك كله ثم تكلم عن باب زكاة الأثمان قال هنا عن ذهر وفضة وما يقوم مقامها من الاثمان عموما تدخل فيها على الاوراق النقديه تدخل الاوراق النقديه جنيهات الريالات الدولارات الا شيء تقوم مقام الاسمان قال ولا شيء في الفضه حتى تبلغ 200 درهم يعني لا زكاه فيها حتى تبلغ 200 درهم نصاب الفضه 200 درهم هذا مجمع عليه كما ورد في حديث ارس في الزكاه لو تقريبا 595 جرام فضه قال وفي الرققه إذا بلغت 200 درهم ربع العشر رواه الاخري والرققه الفضه فالنصاب المقدر بالعدد يسوي وزناً خمس أواق من الفضة لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في مدون خمس أواق من الورط صدقه وهو منتفق عليه وهو يسوي كما قلنا خمسمائة خمسة وتعين من الفضة فيجب فيها يعني يجب في مئة درهم خمسة دراه وهو ربع العشر العشر لحديث أنس السبق وهذا مجمع عليه بين أهل العين ولا شيء في ذلك حتى يبلغ عشرين مثقالاً 85 جرام معيار الزهب الخاصة على 24 قال فهاجب فيه هي يجب في الزهب الذي وزنه 20 مثقالاً نصف مثقال وربع العشر كذلك حديث ابن عمر وعائشة ولا تجب الزكاة في الأوراق النقدية التي كثر استعمالها في هذا العصر ليلة السعودية لجناهية المصرية الدولارات غيرها حتى تبلغ نفس القيمة القيمة 85 جرام داب أو 595 جرام من من الفضة هذا بالإجماع فإن كان فيهما أي الذهب والفضة غش أي خلط بأحدهما غيره من حريد أو نحاس أو غيرها فلا زكاة فيما حتى تبلغ قدر الذهب والفضة نصاباً لول خالص 85 جراماً ذهباً عير 24 فإن شك في ذلك أي شك بلغ الذهب النصاب خير بين الاخراج وبين سبكيها ما ليعلم ذلك فإن بلغ نصاباً أخرج زكاة وإن لم يبلغ نصاباً لم يجب عليه شيء يسبكها حتى تبايد له الخالص من عدمه ولا زكاة في الحلي المباح المعدل للاستعمال والعرية الله أخذت الحلية اشترت ذابا كثيرا تستعمله للزنا أو تعيره لصديقتها من باب الصدقة هذا كله لا زكاة فيه والأصل فيه قول النبي الصلاة ما ليس على الرجل في فرصه ولا عبده صدقة وقال لأنه غير معدل التجارة فلم تشب الزكاة فيه كالعقار الذي يسكنه الإنسان ودفث الذي يستعمله هذا كله لا زكاة فيه هذا كله لا زكاة فيه طيب ويباح للنساء كل ما شرت العاده جلبه من الذهب والفضه لا بأس قال الله تعالى او من ينشا في الحليه او في الخصام غير مبين فالمراه يجوز لها ان تتزين بما تشاء وهذا مجمع عليه لكن الرجل يحرم عليه الذهب ويحرم عليه الحرير قال لكنه يباح له الفضه خاتم وحليه السيف وحليه المنطقه ونحوها والمنطق ما يشد به وسط الإنسان والدليل على جواز هذه الأشياء للرجال أن النبي صلى الله عليه وسلم اتفذ خاتماً من فضة الحديث متفقون عليه أما الذهب فلا يبحث الرجال بحال إلا اليسير التابع لغيره الربط للسن سن الزر في الثوب نحو ذلك لما روي على النبي صلى الله عليه وسلم أن هنا عن الذهب إلا مقطعاً كما سبقا بيانه ذلك مفصلاً في باب الأنية فأما الحلي المعد للكراء أي للتأجير فتجب فيه الزكاء لأنه غير معد للإستعماء وذهب بعض العلم لأن كل ما أعد للإجارة سواء كان حليا أو غيره لا زكاة فيه لأنه لم يعد للتجار بعينه وإنما تجب الزكاة في أجغطه إذا حال عليها حولها عنده وهذا هو الأقرب والله أعلم وكذلك الادخاء يعني حلي الذهب والفضة المعدل للدخاء لأن يقتنيه ليكون رأس مال له ونحو ذلك فهذا تجب فيه الزكاة لأنه لم يعد الاستعمال والأصل في الذهب والفضة وغيرهم من الأثمان وجوب الزكاة في هذا الأصل ايت العلم الاستعمال رجع الى اصله فوجبت الزكافيه وكذلك الحلي المحرم ففيه الزكاه الحلي الذي يحرم لبسه للنساء الذي فيه اصراف خيلاء هذا كله يحرم ومثله الحلي المحرم للرجال الكذاب مستقل والفضه الكثيرة وما فيه تشبه بالنساء هذا كله يخرج فيه الزكاه لا نقول انه معدل للحلي فلا تخرج فيه الزكاه لكن يخرج فيه الزكاه قال باب حكم الدين باب حكم الدين ولمن كان له دين على مليء او مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له بينه والمعصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته اذا قبضه لما مضى فيزكيه لجميع السنوات التي لم يزكيه فيها في عنده عشر مليون اخذها رجل وجحدها لكن له بين عليها واستطاع ان يرجع بعد ذلك يخرج العشر سنوات زكاة العشر سنوات يعني خساوج 11 سنوات فيخرج زكاة العشر سنوات طالما أنها مشهودة ويعندها ولا تقدر عليه إلى الآن هي ليس فيها زكاة إلى أن يمتلكها يأخذها مرة أخرى فيخرج فيها زكاة الفائت من السنوات ويدخل في ذلك المل الذي يبيعه صاحبه بالتقصيد كأموال البنوك والمؤسسات التي تقصد السيارات أو الأراضي والمنازل على الناس وكالإيجار المؤخر تسليمه كحال اغلب عقود تأخير العقار في هذا العصر حيث يؤخرون تسليم نصف الأجرة إلى انتص فحول الجزء يبدا من وقت العقد وان كان المال متعذرا على صاحبه لا يمكنه قبضه ولا الاستفاده منه كدين على مفلس أو على جاحد ولا بين له تثبت هذا الدين على الجاحد خلاص لا زكاه لان الله عز وجل اوجب الزكاه مساوا دافع حاجه عامه او خاصه على من لهم اموال يتمكنون من التصرف فيها وتنميتها والانتفاع بها اما هؤلاء فهم فيما يتعلق بهذه الاموال كالفقير الذي لمال له لعجزه عن التصرف فيها والاستفاده منها عجز اصلي ومثل الدين على المفلس والجاحد المال المغصوب والمال الضال الذي اضاعه صاحبه ولا يرجو وجوده فلزكته فيه ومثل الدين على المفلس ايضا المال الذي عند الدوله اذا تاخر تسليمه لصاحبه لعدم ملكه له فيما مضى من كان مستقرا ومثل الارض التي منعت الدوله صاحبها من التصرف فيها لان الناس تتمن له او لغيره ذلك ومثله المال الذي يخصم كل شهر من راتب الموظف عند الدوله وعند بعض الشركات ومسلم له في نهايه الخدمه لأنه لا يتمكن أصلاً من أخذه ولا التصرف فيه فلا تجيب عليه الزكاة وحكم الصداق حكم الدين الصداق صداق المرأة وحكم الزكاة الصداق حكم الدين فإذا كان المرأة صداق حال على زوجها وكان زوجها مليئاً غير مماطل زكته إذا قبضته لما مضى وإن كان زوجها معسراً او مماطلاً لم يعطيها صداقها فلا زكت فيه إذا قبضته لما سبق كذلك في الدين ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه او ينقصه فلهذا كتب فيه عليه دين يستغرق النصاب يعني هو معه 85 جرام ذهب وال85 جرام هذه ديون عليه خلاص لدين عليه او ينقصه او يعني 5 جرامات فبقي معه 80 جرام خلاص لا لا ش اللي عثمان رضي الله عنه ان هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه وزكوا بقيه اموالكم ثم قال باب زكاه العروض، عروض التجارة عروض التجارة هي كل ما يعد للبيع تعد بقى عقار، أرض، حيوان، هذا كله يسمى عروض التجارة كما في المشاريع الحيوانية الكبيرة التي كثرت في هذا العصر تربى فيها المواشق من غنم وبكر وإبل أو تربى فيها الأرانب وذلك من أجل تسمنها وتوالدها ثم بيعها هي وأولادها،, هي وأولادها وكمشاريع الدواجن التي يربى فيها الدجاج لتوالده وبيع وبيع فراخه وبيع بيضه كالأخشاب والحديد والاسمنت المعروض للبيع وكبضائع البقالات ومحلات الاقمشه ومحلات قطع غيار السيارات ومحلات المفروشات ومحلات الازياء ومحلات بيع العطور والعسل والسيارات والبضائع التي تسولت للبيع والمعروضه في المعارض لبيعها كالكتب وغير ما يعرض للبيع في المكتبات وكفسائل النخل والاشجار التي تغرس لبيعها كالبلاط والطوب ونحوهما مما يصنع او وكالسيارات والأواني وقطع الغيار والمكيفات والبلاستيك وغيرها مما تنتجه المصانع لبيعه وكالمحروقات التي تباع في محطات بيع المحروقات فهذه الأشياء كلها وما يشابهها مما يريد الإنسان الربح فيه ببيعه تجب الزكاة فيه إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول وإن كان صاحبها اشتراها بنقد أو بعرض آخر فحولها حول هذا النقد أو العرض الذي اشتريت به فإذا حال عليها الحول واجب على مالكها أن يقوم ما لديه من عروض بالسعر الذي تباع به بسعر الجمد وضم هذه القيمة إلى ما لديه من ذهب أو فضة أو نقود مدخرة حال عليها الحول الله عز وجل قاله وفي أموالهم حق للسائل والمحروم قال تعالى لمعاد أعلمهم أن الله تطرد عليهم سرقة في أموالهم تأخذ من أغنيئهم فترد على فقرائهم والإجمع قائم على وجوب الزكاة في هذه الأشياء قال ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولا في اشترط الوجوب في عروض التجارة أن تبقى عند مالكها حولا كاملا بعد بلغة قيمتها الأقل من نصاب التهب أو الفضة وهو عازم على بيعها لأجل الربح فيه ومقدار الزكاة فيها ربع العشر قياسا على الذهب والفضة وهذا كله لا خلاف فيه بين أهل العديد وفي حكم بقائها عنده حولا أن يبيع العرض بعرض آخر أو بذهب أو فضة أو ما يكون مقامهما كالأوراق النقدية فإنما بعه به يأخذ حكمه ويحسب الحول من وقت بدء حول العرض الأول ولو قلب المال كأن يكون عنده نقود فيشتري بها عرضا ثم يبيعه بنقود ثم يشتري عرضا ثانيا ثم يبيعه بعرض آخر ثم يشتري به السمن مثلا ثم يبيعها وهكذا فإن الحول يبدأ من وقت بدء حول النقود التي عنده أول الأمر طبعا يكفر عند أصحاب محلات الأقمشة والبقالات والمصانع ومزرع تربية المواش والأرنب والدجاج لتسمنها وبيعها ونحوها لأن العرض والنقط مقصدهما واحد والتجار ثم يقومها يعني ينظر كم قيمة عروض التجارة التي عنده وقت وجوب الزكاة فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب أو الفضة أخرج الزكاة من قيمتها قال لما ثبت عن السائب ابن يزيد أن أباه كان يقوم خيله فيدفع صداقتها من أثمانها إلى عمر بن الخطاء قد سبق بيان مقدار نصاب الذهب والفضة والأوراق النقدية على معروف وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب لأن العروض انما تجب الزكاة في قيمتها وقيمتها ذهب أو فضة أو ما يقوم مقامهما كالأوراق النقدية فدل ذلك على تشابه العروض مع النقدين في هذا الباب فوجب ضم بعضها إلى بعض هذا بالإجماع ومثل المسألة السابقة من كان عنده ذهب وفضة فالصحيح أنه يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب لأن الذهب والفضة غير مقصودين لذاتهما وإنما هما أثمان فيضمان إلى بعضهما رياسا على ضم أحدهما إلى عروض التجار هذا وإذا كان عند الإنسان سهم أو أسهم في شركة من الشركات التي تتاجر برأس مالها والتي تشتري البضائع وتبيعها كشركات بيع المواد الغدائية والشركات التي تقوم بتصنع بعض المواد الخام كشركات الإسمنت والجبس وشركات البترول وشركات الغزل وشركات الحديد والصلب والشركات الكيماويه وشركات الغاز وشركات التصدير والاستيراد وشركات بيع السيارات والمعدات والشركات المصرفيه وما اشبهاها هذا يجب على من تساهم فيها ان يخرج عند الحول زكاه قيمه السهم الذي يساويه في هذا الوقت وزكاه ربحي بعد خصم نسبه ممتلكات الشركه الثابته التي لا زكاه فيها كالمباني والالات والمعدات التي تستعملها الشركه ان هذه الشركات تباشر, عم... تباشر عملا تجاريا في حكم عروض التجارة أما إن كان قد ساهم في شركة من الشركات التي لا تمارس التجارة برأس مالها كالشركات التي تستغل رأس مالها في أشياء تؤجر كشركات النقل البري والبحري شركات الطيران، شركات القهرباء، شركات الفنادق، الزراع، الشركات الزراعية هذه الشركات إنما تجيب الزكاة في غلتها على التفصيل المصبور وزكاة الأثماء وإذا نوى بعروض التجارة للقنية بأن يدخلها لوقت الحاجة فإذا احتاج إليها استعمالها أو باعها واستفاد من قيمتها أو للزينة ونحو ذلك فلا زكاة فيها ما كان للقنية فلا زكاة فيها ثم النوى بعد ذلك التجارة استأنف له حول أن يبدأ حول الجديد إذا نوى التجارة ودليل هتين المسألتين أن المعتبر في كون الشيء عرضا أولا هو نية مالكه لحديث إنما الأعمال وبالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ثم بدأ يتكلم عن زكاة الفطري باب زكاة الفطري. باب زكاة الفطر باب مهم جدا وقال رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر قال وهي صدقة السبب هو خلاص يخرج وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يشارك طبعا أخوانه والفقراء وما شابه ذلك وهي على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويوم إذا ملك زيادة عن قوت اليوم والليلة أخرج المسلم إذا ملك مالاً فاضلاً عن مأكله وعياله الذي يحتاجون عليه عيد الفطر ويوم عيد الفطر ليلة واليوم ودى تجيب عليه زكاة الفطر وما هو قدر زكاة الفطر وما في حديث البخارية المسلم حديث سعيد قال كنا نخرج إذا كان فينا الصلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب قدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما او صويقهما وصويق البر والشعير وأن يحمس الحب ثم يضحم ثم عندما يراد أكله يلدت بالماء ثم يوكل او من التمر أو الزبيب وقد ذهب بعض العلم لأن البر يجي منه نصف صاع لما ثبت عن أسماء بنت أبي باك رجل الله عنهما قالت كنا نؤدي زكاة الفطرة على عهد رسلم مدين من قمح وقد حاكم بعض أهل العلم الإجماع على ذلك كما نقل ابن المنذر وغيره فإن لم, يجد... فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا لأن الأنواع السبكية التي كانت تخرج على عاد النبي صلى الله عليه وسلم بل لا يكون في الأرز بقى والذورة ومثل هذه الأشياء ومن لازمته فطرة نفسه لازمته فطرة من تلزمه مؤنته يعني من تجب عليه نفقته ليلة العيد إذا الملك ما يود عنه إذا كان يجد مالا يؤدي به الزكاة عن هؤلاء الذين يمونهم لما روي عن ابن عمر رجل الله عنهما قال أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بصداقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون يعني من يلزمك نفقته وذهب بعض أهل العلم لا يجب على المسلم إخراج الزكاة إلا عن نفسه وعن أولاده الصغار الذين لهم وعن وعن زوجته لما روى البخارية ومسلم عن ابن عمر رجل الله عنهما قال فرض رسوله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاع من شعير أو من شعير على كل حر أو عبد تكرن أو أنثى من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ولأن المملك والزوجة تجب نفقتهما على المالك والزوج وهم ممنوعان من العمل في طلب المالي إلا بإذنهما فيلزمهما أداؤها عنهما وهذا هو الأقر فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسب أو القريب فسطرته عليهم على حسب مؤنته لقوله في رواه في روايه في حديث ابن عمر الصدق ممن تمنون وذهب بعض اهل العلم لانه لا يجب على المسلم اخراج صدقه الفطر عن قريبه المعسر لان لا تثبت وان كان بعضه حرا ففطرته عليه على سيده لان نفقته تلزم وتتجزى بحسب حاله كذلك زكاه الفطر لان كان مصفو حر وكان مصفو حرا ومصفو عبدا للعبد المكاتب يعني ف يدفع صاحبه او سيده مدين ويدفع هو مدين من الزكاة طبعا استحب إخراج الفطرة وقت الفطرة استحب إخراجها قبل يوم العيد قبل الصلاة ولا يجوز تأخروا عن يوم العيد وإن أخرها وجب عليك ذلك أن مثلا قال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم فإن أخرها وجبت عليه وأثم ويجوز تقدموه عليه بيوم أو يومين ما حصل على الصحابة كانوا يفعلون ذلك كان ابن عمر يعطي زكاة الفطر الذين أقبلوناها وكانوا يعطونا قبل الفطر بيوم أو يومين ويجوز أن يعطي الواحد من الفقراء ما يلزم الجماعة يعني عشر يخرجون زكاة فطرهم لواحد فقط او يفرقون حسب حاجة الناس ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزمه الواحد هو صاعف يقسم بينهم لأن من فعل ذلك فقد دفع الزكاة إلى مستحق فيها. هذا لخلف فيه بين أهل العلمين ثم قال رحمه الله تعالى باب إخراج الزكاة باب إخراج الزكاة قال لا يجوز تأخرها عن كرب وجوبها إذا أمكن اخراجها يجب على المسلم أن يخرج الزكاة عند وجوبها فيتجب في سئمة بهمة الأنعام وفي الأثمان وعروض التجارة عند تمام الحول وفي الخارج من الأرض من الحبوب والثمار إذا وضع في البيضر إلا أنه يجوز تأخرها الزمن اليسير إذا كان في ذلك مصلحة للفقر قرب كل زمن فاضل لانتظر وصول من هو أحواج الزكاة ونحو ذلك يعني إذا كان في مصلحة للفقر فلا بأس بهذا طب إذا كان اصلا الغني وصاحب المال سيترتب عليه ضرار إذا أخرج الزكاة على الفو نقول له لا يكلف بيع العروض إذا كان في ذلك ضرر عليه بل ينتظر حتى يوجد لديه نقد يخرجه في الزكاة ولهذا فإن الأقرب أنه لا يجوز للمزكي ولا للهيئات الخيرية والحكومية أو غيرا من يتولى توزيع الزكاة استثمار أموال الزكاة قبل إعطاءها الفقراء لأن ذلك يقل بفورية إخراج الزكاة وفيه إضرار بمستحق الزكاة كما لا يجوز للهيئات الخيرية التي تتولى توزيع الزكاة تأخير إخراجها مدة طويلة من أجل تقصدها على المحتاجين أو من أجل البحث عن من يحتاج حاجتهم يعني هذا الكلام في نظر لأنه أحيانا يكون فيه في هذا فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه زكاء يعني اذا اخر إخراج الزكاء عن وقت الوجوب فتلف المال الذي تجب فيه الزكاء لا تسقط عنه الزكاء يخرجها حين الذي صabi وذهب بعض أهل العلم لان المال إن تلف بعد وجوب الزكاء وقبل إخراجه وهو لم يتعدى في ذلك وكان معظورا في تأخير إخراج الزكاء أنها تسقط لأن الزكاء من عنده فإذا تلف المال بدون تعدي ولا تفريط فتسقط حين ذا وإن تلف قبله سقطت يعني قبل الإخراج ليس قبل الإخراج قبل وجوب إخراج الزكاة تسقط الزكاة لأن المال تلف قبل أن يجب عليها إخراج زكاته فلم يكن في ذمته شيء كما لو لم يملك نصابا هذا أمر مش معلين ويجوز تعجيلها إذا كاملا نصاب فإذا بلغ المال عند المالك نصابا يجوز لأنه يعجل بالسنة والسنتين كما في حديث العباز رضي الله عنه ولا يجوز قبل ذلك أي لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب لأن النصاب هو سبب الزكاة لم يجوز تقديمها عليه كالتكفير قبل الحلف فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه وإن أي ولو صار عند الوجوب من أهلها فمن عجل إخراج زكاته قبل وجوبها فأعطاه لمن يجهل حاله فتبين أنه غير مستحق لها لم يجزئه تعجيله لها حتى ولو تغيرت حال من اعطى من اعطى الزكاه فصار عند وجوب الزكاه على الملك من المستحقين لها فيلزم الملك أن يخرج الزكاه مره ثانيه لان من اعطاها غير مستحق لها لأن من اعطيها من اعطيها من اعطي الزكاه من اخذ الزكاه غير مستحق لها عند اخذه لها والملك غير معذور في ذلك لعدم تحري وكذلك من اعطى الزكاه بعد وجوبها لمن يظنه مستحقا لها فتبين أنه غير مستحق لم يجزئه ذلك إلا إذا أعطى من يظنه فقيراً فتبين أنه غني فيجزئه ذلك لأن الغنية من الغناء مما قد يخفى بخلاف غيره وإن دفعها عند تعجيلها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد قبل وجوبها أجزأت لأنه أعطاها لمستحقها فبرئ منها وإن تلف المال المزكى بعد إخراج زكاته معجله قبل وجوب الزكاة فيه لم يرجع على الآخذ إنها زكاة دفعت لمستحقها فلم يجز الرجوع فيها كما لو تغيرت حال خلاص كانت حلالاً له ولا تنقل الصدقة إلى بلد توق وصار إليه الصلاة إلا أن يجد من يأخذها في بلد أصلاً لا تنقلها إلى بلد آخر إلا إذا لم تجد فقراء في بلدك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاد أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أمولهم تأخذ من من أغنائهم وترد على فقرائه وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز نقل الزكاة إلى مكان آخر مموما أنما الصدقة للفقراء والمساكين أن كان ثمة مصلحة فلا بأس والله تعالى أعلم طيب قال باب من يجوز دفع الزكاة إليه قال وهم ثمانية قال الله تعالى أنما الصدقة للفقراء والمساكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن سبيل ثمن الأصناق فالأول الفقراء هم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم يحصل به معظم الكفاية أو نصفها قال بكسب ولا غيره فليس عندهم مال قليل ولا كثير او عندهم مال قليل لا يصل إلى نصف ما يكفيهم فيأخذوه الثاني المساكنهم الذين يجدون ذلك يعني يجدون ما يقع موقعا من كفاية يصف ولكنهم لا يجدون تمام الكفاية فهم يجدون قليلا من المال يحصل به نصف ما يكفيهم أو أكثر لكنه لا يحصل به الكفاية التامة والثالث العاملون عليهم وساع عليها الذين يكلفهم ولي الأمر بغض الزكاة من أصحاب الأموال ومن يحتاج إليه فيه أي أن العملين عليها يدخل فيهم كل من يحتاج إليه من كتاب أو خدم أو نحوهم للإعانة في جمع الزكاة وحفظها وقسمتها على من يستحقها والربع المؤلفة كلوبهم ومستاد المطاعون في عشائرهم الذين يرجع بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفع دفعهم عن المسلمين يعني الدافع عن المسلمين او إعاناتهم على أخذ الزكاة من من يمتنع من دفعها سواء كانوا من المسلمين أو من القفار والخامس الرقاب وضف الرقاب وهم المكاتبون أي الأرقاء الذين اشتروا أنفسهم من مالكيهم بالتقصيد وإعطاء الرقاب والسادس الغارمون وهم المدينون لإصلاح أنفوسهم في مباح أو لاصلاح بين طائفتين من المسلمين فمن كان عليه دينون استدانه من أجل إصلاح أموره الخاصة به كشراء ما يأكله أو أهله شراء منزل أو صيانته أو نحو ذلك كان هذا الذي صرف فيه هذا الدين مباحا أو كان عليه دين من استدانه من أجل الإصلاح بين المسلمين أولى كلهم من الغارمين الذين يعطون من الزكاة والسبع في سبيل الله هم الغزاة الذين لا ديوان لهم أي المجاهدون أو نحوم كالجنود في جيش المسلمين الذين ليس لهم رواتب مستمر يعني متطوعوه وذهب بعض أهل العلم لأنه يدخل في سبيل الله أيضا شراء ما يحتاج إليه في عدة الجها وكل وجوه الخير والبر غير الجهاد فالخل في بناء المسائر وطبع القطب وطبع المصاحف وعنت من يريد الحجة والعمرة وغير ذلك قالوا الشمول في سبيل الله وهذا الله أعلم بعيد فإنه إذا, إذا توسع الأنسان في ذلك فإنه يجحف بحفق الفقراء والمساكين والثامن ابن السبيل والمسافر رجل انقطع بي الطريق وإن كان ذايا صار في بلده حتى وإن كان غنيا في بلد المسافر الذي فقد نفقته او سرقت نقوده أو نفدت ولم يبقى معه من المال ما يوصله إلى بلده هو ابن السبيل يستحق أن يعطى من الزكاة لو كان غنيا في بلده فهو ذكر الثمنة أصناف وقال هؤلاء هم أهل الزكاة ولا يجوز دفعها إلى غيرهم أن الله تعالى حصر الزكاة فيهم في الصدقات هذا الإخلاف عليه بن أهل العلم قال ويجوز دفعها إلى واحد منهم لأنه صلى الله عليه وسلم عمر بن زريط بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صاخر كما عند احمد وقال لقبيصه اقمي يا قبيصه حتى تاتينا الصدقه فنامر لك بها وعند مسلم ويدفع يدفع الى الفقير والمسكين ما يتم به كفايات ما يتم به كفايته يدفع له ما يتم به كفايته معيشته ومعيشه من ينفق عليه زوجها اولاده وسكنه وما يكفي الأمثال من الفقراء او المساكين امثال لاحظ امثال هذه لمدة عام وإن كان محتاجا إلى زواج او شراء كتب علم أعطي ماكفيه لذلك لما روى مسلم عن قبيصة مرفوعا أن, أن المسألة لا تحل لأحد إلا لثلاثة رجل تحبل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يصيب قواماً من عيش او قال سداداً من عيش لأن المقصود دفع حاجتهما وهي إنما تندفع بتمام كفاياتهما ويدفع من الزكاة إلى العامل على الزكاة هو الذي يشبيها يعني, يعني يعطى أجرة قدر عملته يعني يعطى قدر تعبه ومأمضاه يدفع من الزكاة للمؤلف ما يحصل به تأليفه أن هذا هو المقصود يدفع للمكتب ما يخض به دينة لأن المقصود وفاء دين للكتابة ليعطى ويعطى الغارب ما يخض ويدفع للغاز ما يحتاج إليه لغزوه من متاع أو النقود أو سلاحة أو غيرها لأنهم متطوعون بالجهاد وإعطائهم من الزكاة وإشراء آلات الحرب لهم يعينهم وينشطهم ويحصل به الإعداد المأمور به في قوله عز وجل وعدوا لهم ما استطاعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوه ويدفع إلى السبيل ما يوصله إلى بلده ولا يزاد واحد منهم على ذلك لا يتزيد عن ذلك وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة فما عدم الحاجه لا يجوز دفع الزكاه اليهم وان فقير المسكين المكتب الغارم لنفسه وابن السبيل لانه هؤلاء الخمسه انما اعطوا من أجل الحاجة فما عدم الحاجه لا يجوز أن يعطوا من الزكاه و4 يجوز الدفع اليهم مع الغنم وهم العامل على الزكاه لانه ياخذ من الزكاه مقابل عمله وكذلك المؤلف قلبه لانه لم يعط من أجل الحاجة وانما من اجل تاليفه والغازي لانه لا ياخذ الزكاه لنفسه وانما لمصلحه المسلمين والغارم لاصلاح ذات البين لا ياخذ الزكاه لنفسه وإنما للإصلاح بين المسلمين قال باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه لا تحل الزكاة لغنية كما قال نبي صلى الله وسلم لا تحل الزكاة لغنية ولا لدي مرة سوية ولذلك نبي صلى الله قال لما رأى رجلين جلدين طلبة سأله الصدقة قال إن شئتما أعطيتكم ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب من دعا ولا تحل الزكاة لقوي مكتسب ولا تحل لآل محمد وهم بنه هاشم لقول السلام أن هذه الصدقاء إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد كما عند مصر ويجوز دفعها أيضا إلى مواليهم أي الأرقاء الذين أعطقهم بنه هاشم ولما ثبت عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الصدقة لتحل لنا وإن مولى القوم من أنفسهم ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا ولا إلى الولد وإن سفل ولا إلى الزوجين فلا يجوز أن يدفع أحد الزوجين زكاته إلى الآخر ولا يجوز أن يدفع زكاته إلى من تلزمه مؤنته يعني الأب الإبنة كله لا يجوز ولا تدفع الزكاية إلى الرقيط أصلا لا يملك مالا فما دفع إليه انتقلت ملكيته إلى سيده والنفقة أصلا تجب على السيد ويجوز أن يدفع المسلم زكاته إلى العمال الذين يعملون لديه ولو كانوا تحت كفالته غير أنه لا يجوز أن يعتبرها من مكافأتهم أو جوائزهم التي جرى العرف بإعطائهم إياها كما لا يجوز أن يقصد بذلك تنشيطهم في عمله كذا لم يكن شيء من ذلك جاز إعطاؤهم من الزكاة إذا كانوا مستحقين لها لهم دخلين في عموم الآية ولا تدفع الزكاة إلى كافر لغير التأليف طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال تأخذوا من أغنائهم فتعدوا على فقرائهم فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى ولا غيرهم الصدقة الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم الثنتان صدقة وصلة والقول لزينة بمرأة ابن مسعود زوجك وولادك أحق من تصدقت به عليهم ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية لما الأعمال وبنيات إلا أن يأخذها الإمام قهرا من المالك فتاجزي ظاهرا ولو لم ينوي المالك عند أخذ الحاكم لها أنها زكاة وكتفي بنية الحاكم لأن تعذر النية من المالك أسقطها ظاهرا تصرف هذه الزكاه في مصارف الزكاه ولا يجبر المالك على اخراجها مرة ثانيه ومن ذلك ما تاخذه مصلحه الزكاه والدخل في هذه البلاد المملكه العربيه السعوديه يعني يقصد هذا من شركات والمؤسسات التجاريه وما تاخذ صوامع الغلال ومطاحن الدقيق في هذه البلاد من زكاه الحبوب او التمور فان هذا كله يحتسب من الزكاه لان ولي الأمر اخذه على انه زكاه اما ما يؤخذ من الناس من ضرائب وتامين وجمارك ونحوها هذه كلها لا تحسب من الزكاه واذا دفع الزكاه الى غير مستحقها لم يجزئه إذا فرط لكن إذا تحرر وذهب ووجد أنه ضعف غني أو غير مستحق أجزاء عنه إذا تحرر لكن إذا لما تحرر فرط فلا تجزي عنه إلا الغني إذا ظنه فقيرا لأن الفقر مما قد يخفى إذا خفي عليه ذلك بعد تحريه فتجزئ عنه الزكاة والله تعالى أعلم أكفي بات القدر إخوة الليله إخوة هذه هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين